ليس لامان يفم ولا امان اهل الكتاب ليس لامان ولا امن اهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من مَنْ يَوْمَ رَسُو أَيُّ